بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس البوامه ايحسب الانسان علمنا بما عصامه بلى قال لينا لا ان نسوي بنامه بل نريد يوم القيامه فإذا برق البصر وقذف القمر الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المصر ولا لا, لا ودع الى ربك يومئذ المستقر ينبا الانسان يومئذ بما قدم وحقق بل الانسان على نفسه بطيمه ولو لا به إِنَّ عَلَيْنَا جَهَنَمَ وَقُرَى فَإِذَا طَرَحْنَا فَتَرِبُوا مَنْهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَةَ يَانَ كَلَّا لَتُرِبُوا الْعَابِرَةَ وَتَغْضُونَ الْقَاطِرَةَ وَتُوْهِيَوْمَيْنِ نَابِرَةٌ لَّا رَضِيَانَا أَنْرَى وَتُوْهِيَوْمَيْنِ بَاطِرَةٌ ولما تتساءل السعوديه وقتها يومها الى المساء فلا تقع ولا تتساءل ولا تتساءل ولا تتساءل ولا تتساءل ولا تتساءل ولا تتساءل ولا تتساءل ولا تتساءل فَرَمْ يَبْغُوْ فَرْمٍ مِنْ مَيْمَمَ فَمَكَانَ عَلَى فَرْمٍ فَقَرَ فَرْمَةَ اللَّهِ فَجَعَرَ مُجْتَوْجٍ مِنْ ذَكَرٍ وَالْفُلْسَ فَرِيسَةٌ بِذَبِّ قَارِنٍ